إَّ الله بِ الناسِ رَأفُ الرَّحيمم قَد نَ راتَقلَلُ ب وَجههكَ في السم إفَلَنُ والكَ قِبلَةً تَرم فولّ وَجههك وَحَيِّتُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا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 ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكن تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون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 لله والى راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون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 إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء مما اِن فَاحْيَا بِالارْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيها فَاحْيَا بِالارْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيها مِنْ كل دابة وَالتَّصْرِيفُ فِي الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ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 إن له لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مَا لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أعباءنا أولو كان أعباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وَمسلُ الذيينَ كَفَروكَ مَصَل الذي ينقُ بِماَا لا يَسمَعُ إِلاا دُعَ أَ وَنِذ صُّم بُكْمٌ الرُمم فَهُم لا يَعاقِون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 أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَٰئِكَ الذين اشتروا الظلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فَمَا أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد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 والصابرين في البأساء والللاء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا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 124. ثم أتم الصيام إلى الليل 125. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 126. تلك حدود الله فلا تقربوها 127. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل اللَّهِ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا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 الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله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 فَإِذَا أَفَلْتُمْ مِن عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاكُرُهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا ث أَفَظَ الناسُ وَاستَوفِ اللهَّ إِ الله غَفور الرَّحم فإذاَا قَضَتُ مناسِكَكُم فَكُر الله قَذكرِكُم أَب ك أَو شَدذِك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 دوداتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فيِي يَوْمَينِ فَلا إ عَلَيهِ وَمَن تَأَخَرَ فَل إَ عَلَيهِ لمَن التق وَتَّقُ الله وَلَم أََّكُم إلَيهِ تُحشَرون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 30. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 31. من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 يُهُمُّ الْبَيِّنَاتِ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما يعطيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البعثه والله وازلزل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 يسألونك عن الخمر والميسد قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما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 وإن تخالطون فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنون ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تمكحل المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدرون إلى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيظ قل هو أذن فاعتزل النهار نساء في المحيظ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن, فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرك الله إن الله يحب ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين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 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ مُدَّتَهُنَّ وَعِدّوهُنَّ وَاحْصُبُوهُنَّ عَدْلًا ۚ وَلَا تُمْسِكُوا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 وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَإذاَا قَقَتُم النِسَأَفَ بَلَغن أَجَلَهُ النَّفَلَ تَعْغُدُون نأَ ي kiِحْن أَزو جَهُ إذَا تَراض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 لَا طُّرُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تراضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا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 والَّذينَ يُتَوَفَّوونَ مِن كُم وَيَزَرونَ أَزواجَي يتَرَبَّّصْنَ بِأَفُصِهِا أَ بَعْتَ أَشْعُرٍ وَعَشرَ فإِذاَا بَلَنَ أَجَهُ فَلااجُنَا لَيكُم فِي مَا فَعَنَّ فيِي والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنلتم في أنفسكم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 أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن, ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا على الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْمَسْطُورَةِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ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 129. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 120. في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لَهُ أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى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 118. وقامت بوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما, وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم